وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره إذن هم رأوا آية من أعظم الآيات ونجاء من أعظم الانجاب. ومع ذلك والعياذ بالله يريدون أن يقلدوا أهل الكفر بكفرهم فكان جواب موسى إنكم قوم تجهلون ولذلك ابليس يريد أن يضل الإنسان وأن يغوي الإنسان يجعله في الضلاله يتخبط وينبغي على الانسان أن يجعل من اولوياته دفع الجهل وتعلم العلم النافع ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ان هؤلاء المقيمين على عباده اصنامهم مهلك ما هم فيه من عباده غيره وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاع لاشراكهم في العباده مع الله غيره إذا موسى بين لهم أنه لا على خطأ كبير وأن هذا الشرك محبط للعمل، فقال إن هؤلاء متبر أي مهلك، ما هم فيه، أي العمل عملهم فاسد، ولذلك أنت أي عمل أن تعمله احذر أن يكون عملك فاسدا، وباطل ما كان يعملون الشرك والعياذ بالله يبطل عمل الإنسان. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين قال موسى لقومه يا قوم كيف اطلب لكم الها غير الله تعبدونه وقد شاهدتم من اياته العظام ما شاهدتم وهو سبحانه فضلكم على العالمين في زمانكم بما انعم به عليكم من اهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض والتمكين لكم فيها وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذكروا يا بني إسرائيل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 لا ينساني عن الله ولا ينسى ما مر به من محن فانجاه الله تعالى منها. هذا في حياتك تمر عليك محن وأمراض وهموم وغم وهذه تنزال عنك، فعليك أن لا تنساها لتستذكر نعمه الله عليك لتؤدي شكر حق الله تعالى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 وقال موسى لأخيه هارون لما أراد الذهاب لمناجاة ربه يا هارون كن خليفة لي في قومي وأصلح أمرهم بحسن السياسة والرفق بهم ولا تسلق طريق المفسدين بارتكاب المعاصي ولا تكن معينا للعصات وهذه النصيحة نصيحة موسى لهارون ينبغي على الإنسان أن يجعلها نصب عينيه فلا يكون معينا للعصات بل عليه أن يسعى لدفع معصية الله تعالى لأن المعصية فساد وسبيل المفسدين سبيل المفسدين يعول إلى الهلاك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وحين جاء موسى لملاجعة ربه في الموعد المضروب له وهو تمام أربعين ليها وكلمه ربه بما كلمه به من الأوامر والنواه وغيرها تاقت نفسه إلى رؤية ربه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 وسقط موسى مغشيا عليه فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال أنزهك يا رب تنزيها عن كل ما لا بك ها أنا اليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا وأنا أول من المؤمنين من قومي من فوائد الآيات أولا تؤكد الأحداث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 قال الله تعالى الا يراه أحد من خلقه في الدنيا وسوف يكرم من يحب من عباده برؤيته في الآخرة وأسعد الناس رؤية لله يوم القيامة هم الذين ينظرون إلى ربهم بقلوبهم فيراقبون الله تعالى في كل فعل وفي كل فرش وفي كل خاطرة من الخواطر ويحاسبون أنفسهم هل أن الله يحب هذا ام لا يحبه فإن كان الله يحبه سارعوا في هذا وإن علموا أن الله لا يحبه سارعوا في دفعه فالمؤمن يدفع الخواطر المحرمة وهذا من المجاهد في سبيل الله تعالى وربنا رقيب علينا فعلينا أن نرقبه بالطاعات فنأتيها اخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نراقبه بالسنن النبوية فعلينا بعمل اليوم والليلة وأن لا نضيع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نراقبه بالآداب والمستحبات فنعمل الأمر كما يحبه الله تعالى ونراقب الله تعالى بالتوبة من الذنوب والحذر منها والندم عليها وحث النفس على فعل الطاعات حتى يمتلئ الوقت بالطاعات فلا يكون لنسي مجال لعمل المعاصي أسأل الله تعالى أن يعصم المسلمين من كل شر وضر. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته